ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى اتى يأتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين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 لا تبلعون في أموالكم وأفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.